أو من الله الشيطان عديم Amen. Mm -hmm. yeah A need to be a What, bo io nostra porta bi no bo bo bo in سلام. والرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الزاكدين يا آل طاها لنا في حيه القمر له الحصى ناطق والبدر منطق طاق بشير له أسماه أربعة محمد أحمد هاد ومنطق آمن برسول الله أربعة الإنس والسل ثم العرب والعجر لولا هو ما كان في الإسلام أربعة حج ومن ثم بيت الله والعرب صلى على خير برية أربعة العرف والقرسي ثم اللوح والغلب الآن مع الكلمة بفضيلة دكتور شيخ محمد نصار فليتبطل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين ونعم. هدايةً يقولون إن اللغة أرداد البيان ويقولون إن اللغة رد قلوب مين أما من المقابل يقول عظيًا عن الكلام والصف فيه أفضل فإن كان في الكمال ذكرت فإن في الصف وصفو العباط ولعل أكبر أن الله الذي يحتشد هذا الحسن الكريم صبح تنفس بالضياء وأشرقه صبح تنفس بالضياء وأشرقه والشيخ النؤماني يهز البيرقه وشبيثة الإثمان هذا قيلكم في ساحة هذا المسجد يتبع فيلقا وأوقاف قهى تتحد المدى ضربا وتصنع بالمحيط الثورقا وما أمر هذه الحلة الكبرى سوى وعد من الله الكريم تحققا هداية للمرة الثانية